وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليزدادوا, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكْرِمُ فروا عنهم سيئاتهم وكان ذلك عيد الله فوزا عظيما ويُعذب المُنافقين والمُنافقات والمُشرِكين والمُشرِكات الظالمين الظالمين بالله ظنّ سوء عليهم.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 كان الله غفور رحيم سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالمة لتأخذها ذرنا تتبعكم يريدون أي يبدلوا كلام الله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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكم فوالهدى معكم فأن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء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 والذين معه أشداء على الكفار والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يرتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم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 and <laughs> I'll